اللہ ملحہ وما ادراك دورا کیا ملحہ کیا زبت سمودو دوم بل قاریہ ام سمود بتم فاقول لكم بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال و ثمان ايام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم فَهَل تَرى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فدكتا وَال شَقَّتِ السَّمُ فَهِييَ يَوْمَئِذِوهِيَ وَالْمَلككُ على أَرجَائِهَا وَيَحمِلُ عَشَ رَبِّكَ فَووقَهُم يَومَئِذٍ ثمَمانِيه يَوْمَئِذٍ تُعَرضُونَ ل تَخفَ مِنكُم خَافِيه فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهُ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهُ قُطُوفُهَا دَانِيَهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ لوبیا معنایا ما مالية کلطانیہ خود فغلو خذوه فغلو ثم جہی مسلو في سلسله درعها درع و 70 ذراع فاسلكوا كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ہلا مسکین فل حمی ولا مسلی خرح او فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كليم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاہن قلکرون تیل مررب اللہ تیل مرربل آل میل مررب